حبنا يضل لهبد لا الظن ينتهي وللموت ظل لك كل شي بيكلي أحشك حتى التراب والبي منا كثر وقع ميت اذا بفراقك كبتيلي حبنا يضل لا بد لا ينتهي وللموت أظل لا كل شي بيكي لي أحشك حتى التراب والبي منا كثر وقع ميت اذا بفراقك كبتيلي حياتي انت كل شي ولا اقدر اعمل منك وصد عنك روحي ولا تفارق خيالي رغم كل الجرالي انا كل شي اضحي لك ولك في دواج روحي انت حياتي ولا اقدر اعمل منك وصد عنك يروحي ولا تفارق يا لي جنان انا بكل شيء اضحيه لك ولك فدوا جروحي قد نجمات السماء شعي لك القلوب شوق و لحفة و حنان كل حب تضحك الدنيا إذا شفت وجهك راحك يوم تحزن ألقى كل شك الدنيا تيصع قد نجمات السماء شعي لك القلوب شوق و لحفة و حنان كل حب وحك الدنيا إذا شفت وجهك ضاحك ويوم تحزن ألقى كرش الدنيتي صار هوايا <تصفيق> اللي يشمه الوحيد اللي يفهنه ترى أنت ونبض قلبي عشت بيكم يا روحي بدونك وقفقتي يشوفوك فضحكتي ما استغني عن حبك ولا لحظة يا روحي صد عنك يا روحي ونفرق خيالي خيالي وانا نكل شي يضحي لك في دواج جروحي